ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 نَجْعَلُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضلله الله على علمه و ختم على سمعه و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله أ فلا وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهم وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بأبائنا إلا أن قالوا أتوا بأبائنا إن كنتم صادقين.